أصلح ما فعل القاصد لحفظ دينه التقلل من الدنيا والاقتصاد على البلغة فإن مثل الموقل فيها كمثل الملقي نفسه في البحر ثم إذا ندم لم ينفعه ندم وإذا أراد أن يتخلص بالسباحة لم يمكنه وإني رأيت رجلين كان في بداية أمرهما على غاية ما يكون من الزهد والصلاح وإنكار المنكر فالح عليهم الفقر فداخل السلطان بنوع تأويل وقبل منه لمكان الحاجة فما زالت الأمور تترقى بهما إلى أن حكي عنهما استحلال القتل للمسلمين بالتأويلات الفاسدة وكلاهما أهلك عاجلا فاتعط بهما وقلت لنفسي إياك والتبرم بقلة الدنيا فإنك على طريق السلامة كما قال الشاعر إن السلامة من ليلى وجارتها الصبا أن لا تمر على حال بواديها ولقد كنت أتجافى أموال السلاطين وأبالغ حتى إنه كان بعض الولاة ينفذ لي شيئا فلا أتناول منه ويحضرني عنده فأصبر على العطش ولا أشرب عنده الماء فألح علي الفقر والعائلة فقبلت بتأويل شرعي لأني رأيت أن ما في يده ليس له وإنما هو في بيت المال وعرفت ذلك الرجل أنه ينهى عن الظلم ولا يحبه فأخذت ثم احتشت فأكلت فوجدت على قلبي ظلمة لا أصفها وترامت بي إلى أن حرمت قيام الليل ودمعة العين وصرت أتأول في أشياء لا تحسن فلما ذهب ذلك الشخص عرفت عيب ما كنت فيه كمن يخرج من المدبغة فأحث بما كان فيه بعد الخروج وما زلت أتلاف أمري وأندم على ما كان مني حتى دبت العافية في قلبي بعد إشرافه على التلف وبقيت آثار تلك الأمور ولم تزل فكان من لطف الله تعالى في سلب ذلك الشخص بالموت فتركتني تلك الأشياء لا أني تركتها وما أفسدت من كسبي إلا ندمي على حالي فالحذر الحذر من فساد التأويل والتعرض للدنيا الساحرة الخادعة والله الموفق